هذا هو المقسم عليه والتقويم هو التعديل كما في قوله ولم يجعل له عوجا قيما وأحسن تقويم شامل لخلق الإنسان حسا ومعنى أي شكلا وصورة وإنسانية وكلها من آيات القدرة ودلالة البعث وروي عن علي رضي الله عنه دواؤك منك ولا تشعر وداؤك منك ولا تبصر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وقد بين الله جل وعلا خلقه ابتداء من نطفة فعلق إلى آخر أطوار خلقه في أكثر من موضع كما في قوله جل وعلا ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وكذلك في هذه السورة جاء التنبيه على البعث بقوله جل وعلا فما يكذبك بعد بالدين أما الجانب المعنوي فهو الجانب الإنساني وهو المتقدم في قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها على ما قدمنا هناك في تفسير الآية من أن النفس البشرية هي مناط التكليف وهو الجانب الذي به كان الإنسان إنسانا وبهما كان خلقه في أحسن تقويم ونال بذلك أعلى درجات التكريم كما جاء قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم والإنسان وإن كان لفظا مفردا إلا أنه للجنس بدلالة قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وهذا مثل ما في سورة العصر من قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فباستثناء الجمع منه علم أن المراد به الجنس والتأكيد بالقسم المتقدم على خلق الإنسان في أحسن تقويم يشعر أن المخاطب منكر لذلك مع أن هذا أمر ملموس محسوس لا ينكره إنسان وقد أجاب الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في دفع إهام الاضطراب أجاب عن ذلك أجاب بأن غير المنكر إذا ظهرت عليه علامات الإنكار عومل معاملة المنكر كقول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح وأمارات الإنكار على المخاطبين إنما هي عدم إيمانهم بالبعث لأن العاقل لو تأمل خلق الإنسان لعرف منه أن القادر على خلقه في هذه الصورة قادر على بعثه وهذه المسألة افردها الشيخ في سورة الجاثية بتنبيه على قوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وتكرر هذا البحث في عدة مواضع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 قيل رد إلى الكبر والهرم وضعف الجسم والعقل كما قال الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان بل كما نص الله جل وعلا على ذلك بقوله ومن نعمره ننكسه في الخلق وذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا القول وساق معه قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وساق آية التين هذه ثم رددناه أسفل سافلين وقال على أحد التفسيرين وقوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ورواه ابن جرير، وقيل رد إلى النار بسبب كفره، وهذا مروي عن مجاهد والحسن، وقد رجح ابن جرير المعنى الأول، أي الرد إلى الكبر والهرم وضعف الجسم والعقل. وهو كما ترى هو ما يشهد له القرآن في النصوص التي قدمنا واستدل لهذا الوجه من السورة نفسها وذلك لأن الله جل وعلا قال في آخرها فما يكذبك بعد بالدين أي بعد هذه الحجج الواضحة وهي بدء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن أمره ثم رده إلى أحط درجات العجز أسفل سافلين وهذا هو المشاهد لهم فيحتج به عليهم أما رده إلى النار فأمر لم يشهدوه ولم يؤمنوا به فلا يصلح أن يكون دليلا يقام عليهم لأن من شأن الدليل أن ينقل من المعلوم إلى المجهول والبعث هو موضع إنكارهم فلا يحتج عليهم لإثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا الذي ذهب إليه واضح ومما يشهد لهذا الوجه أن حالة الإنسان هذه في نشأته من نطفة فعلقه فيكون طفلا ثم غلاما ثم شيخا ثم هرما عاجزا جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعث كما في قول الله تعالى اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو إلى قوله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما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 لأنه كالنبات سواء بسواء كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويكون الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا يصلون إلى حالة الخرف وأرض للعمر لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله فهو كامل العقل وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداومة على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الهذيان قال المؤلف أثابه الله وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة المنورة الشيخ حسن الشاعر لا زال على قيد الحياة عند كتابة هذه الأسطر تجاوز المئة بكثير وهو لا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر وقد يسمع لأكثر من شخص يقرؤون في أكثر من موضع وهو يضبط على الجميع وقد روى الشوكاني مثله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء فحتى نلقاكم مستقبلا إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته